الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عبادي الذين اصطفى وعلى التعبعين لهم بإحسان إلى يوم البيان أما بعد فما زلنا مع اللقاءة المسلمات بني التفسير لتفسير ابن كثير وتوقفنا عند قول مولى عز وجل في سورة النور والذين كفروا أعمالهم كثراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجبه شيئا واجد الله عنده فوفاه حسابه والله السري والحساب او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه السحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور قال ابن كثير رحمه الله هذان مثلان ضربهم الله تعالى ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار كما ضرب للمناتقين في اول البكرة مثلين ناريا ومائيا وهذا في الآيات من السابعة عشر إلى العشرين قال وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في صورة الرعد مثلين في الآية السابعة عشرة مثلين مائيا وناريا وقد تكلمنا على كل منهما في موضعه بما أغنى عن إعادته ولله الحمد والمنة قال الحافظ ابن كثير فأما الأول من هذين المثلين فهو للقفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحتبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء فمثلهم في ذلك كالثراب الذي يرى في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طام والقيعة جمع قاع كجار وجيرة والقاع أيضا واحد القيعان كما يقال جار وجيران وهي الأرض المستوية المتفعة المنبسطة وفيه يكون الصراب لأنهم تصوروا أنهم على شيء فناسبا أن يشبعهم بمن يرى الصراب كأنه رأى شيئا فظهر هذا الشيء على خلاف ما هو عليه كما أنهم تصور أنهم قدموا شيئا فتبين لهم بعد ذلك أنهم لم يقدموا شيئا قال وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار وأما الأول فإنما يكون أول النهار يرى كأنه ماء بين السماء والأرض فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء فقصده ليشرب منه فلما انتهى إليه لم يجده شيئا فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عمل وأنه قد حصل شيئا فإذا واف الله يوم, فإذا واف الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية قد قبل إما لعدم الإخلاص او لعدم ثروك الشرع الشرطان الذين لابد منهما لقبول الأعمال الأول هو الإخلاص والثاني متابعة الصنة أما دليل الأول فهو كريم دليل آخر ايوه ده لما نقسمه وادي هو الثاني اين وجه الاستنباط أي قران الله اي شيء قران قال انه قال كما قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقالها هنا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وهكذا روي عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتابة وغير واحد وفي الصحيحين أنه يقال يوم, يقال يوم القيامة لليهود ما كنتم تعبدون يقال يوم القيامة لليهود ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد عزي ربنا الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من ولد ماذا تبغون فيقولون يا ربنا عطشنا فاسقنا فيقال ألا ترونه فتمثل لهم النار كأنها ثراب يحطم بعضها بعضا فينطلقون فيتهافتون فيها وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب هذا المثال الذي ضربه المولى عز وجل في الأول والذين كفروا أعمالهم كثراب من بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب هذا مثال لاصحاب الجهل المركب لأنهم يحسبون أنهم على شيء وهم في الحقيقة ليسوا على شيء كمن يظن أن المعلومة الفلانية أو أن السؤال الفلاني إجابته كذا وهو على خلاف ما يعتقد وما يظنه أنه الصواب لذلك بعد ذلك ضرب المولى عز وجل مثالا لأصحاب الجهل البسيط أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه هذه الهاء تعود على البحر موج من فوقه تعود على الموج من فوقه سحابه ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور قال ابن كثير فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماقم لتشديد الطاء مع كثرها الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون فمثلهم كما قال تعالى أو كظلمات في بحر اللجي قال قتابة لجي اي عميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها قال اي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام لم يكد يراها يعني انه يراها بجهد وصف مشقه وان كان هناك خلاف في هذه الايه قال فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البصير امم ليه نقول مثل يراها بجهد ومشقه ما الفرق بين كلامي وكلامك هذا الفرق يراها ويكد ان يراها لم يكد يراها كاد قلما ان ياتي خبرها مقترن بان لم يعني ما يكد يراها, لم يكد يراها لا, لا لم يكد يراها الاقرصيه انه يراها ولكن على وجه الجاد الجهد وكاد الأمر فيه عقفا كما يقول ابن مالك من شدة الظلام وجه المثال يعني هو لا يكاد يراها من شدة وجود الظلام يعني كان شيء أمامه ولكن من شدة الظلمة لا, لا يستطيع أن يرى هذا الشيء لعل لما يتباين موجه الشبه يعني يطبح المعنى قال فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلدي الذي لا يعرف حال من يقوده ولا يدري أين يذهب بل كما يقال في المثل الجاهل أين تذهب قال معهم قيل فإلى أين يذهبون قال لا أدري فهنا شبه طلاطم أمواج الشبه والباطل في صدره بطلاطم أمواج ذلك البحر وأنها أمواج بعضها فوق بعض وقال العطي عن ابن عباس رضي الله عنهما يغشاه موج يعني بذلك الغشاء التي على القلب والسمع والبصر وهي كقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصرهم غشاوة وكقوله يفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأبو الله, الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فالختم إنما يكون على القلوب والأسماع لا يكون على الأبصار إنما تكون الغشاوة على البصر وقال أبي بن كعب في قوله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض قال فهو يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة وعمله ظلمة وما ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار وقال السدي والربيع بن أنس نحو ذلك أيضا واضح المثال قال والمثل الثاني مثل مضروب لطائسة من أهل الكفر تتحرك في ظلمات ولا تفكر ولا تبالي فمدخلها ظلمة ومخرجها ظلمة وقولها ظلمة وعملها ظلمة الظلمات بعضها فوق بعض قال ونياتها خبيثة فيتحركون في جهالات ويعملون في جهالات ويتكلمون بالجهل هذا حالهم جهل فوق جهل فوق جهل وضحت أحمد؟ طيب مثل مضروب لطائفة مقلدة ومتبعة لهواها كذلك عقائدها فاسدة وأعمالها فاسدة وأقوالها فاسدة قال ابن القيم رحمه الله القسم الثاني أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم و والظلم لأنفسهم باتباع أهوائهم الذين قال تعالى فيهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وهؤلاء قسمان الأولون الذين يحسبون أنهم على علم وهدى وهم في الحقيقة ليسوا على علم ولا على هدى القسم الثاني هم أصحاب الظلمات وهم المنغمسون في الجهل بحيث قد أحاطت بهم جاهليتهم من كل وجه وهم لذلك بمنزلته الأنعام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مفهن له بل هم أضلوا سبيلا فهؤلاء أعمالهم التي يعملونها على غير بصيرة بل بل بمجرد استقليد واتباع الآباء من غير النور من الله تعالى فظلمات جمع ظلمة وهي ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة ظلم النفس بالتقليد واتباع الهوى إلى غير ذلك من الظلمات قال قول في بحر اللجي اللجي أي العميق قال وقول تعالى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاد تصوير لحالهم لحال هذا المعرض عن وحيه بأنه إنما يعني قلبه مليء به الظلمات المتباكمة بعضها فوق بعضه قال فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل في صدره بتلاطم أمواجه ذلك البحر وأنها أمواج بعضها فوق بعض والضمير الأول في قوله يرشا راجع إلى البحر والضمير الثاني في قوله من فوقه عائد إلى الموج ثم إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب فها هنا ظلمات ظلمة البحر اللجي في عمق البحر أو في يعني أسفل البحر هناك ظلمة شديدة وظلمة الموج الذي فوقه وظلمة السحاب الذي فوق ذلك كله إذا أخرج من هذا البحر يده لم يكد يراه ليه لوجود السحاب الذي يزيد الأمر ظلمة قال واختلف في معنى ذلك فقال كثير من النحاة هو نفي لمقاربة رؤيتها وهو أبلغ من نفي الرؤية ونه قد ينفى وقوع الشيء ولا ينفى مقاربته فكانه قال لم يقارب رؤيتها بوجهه قال هؤلاء كاد من أفعال المقاربة لها حكم سائر الأفعال في النفي والإثبات طبعا وذكر خلاف العلماء في المسألة وأن بعضهم قال بأنها إيه هو يراه لكن بجهد ومشقة كاد الذين كفروا ليزلكونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وهذا يعني المعنى كانت قلت إيه ما كدت أصل, أصل إليك طب معنى إيه لكن قال هذا إثبات للوصول وإذا قلت كاد زيد يقوم معنى إيه ما أمس طب في فرق الآن الثاني لكن ده إيه كما قال تعالى وأنه لما يقام عبد الله يدعه كادوا يكونون عليه لبدأ طب هذا حصل ومنه قوله تعالى وَإِيَّ كَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِكُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِكْرِ وهذا حدث لم يحدث وقال فرقة ثالثة منهم أبو عبد الله ابن مالك وغيره إن استعمالها مثبتة يقتضي نفي خبرها يعني ما يجيب كذا مثبتة فاشلا يقتضي ذلك أن الخبر ما نفي كذا زيد يقوم ما يمش طبعا مياه كانت زايدٌ يقوم اه هنوصلت بس نحن ماش تباين بنا طيب ماذا تباين بنا لا انا افكر الاقوال يعني, لسه في أقوال. يعني لو قلت بهذا او ذاك او ذاك الكل صحيح يعني فوش هي اختلفات في ايه م. حتى لو انت قلت لم يراها طب اراك ان رأيها بعد جهدٍ وهي مشقة لاني اثر في المعنى شيء ايه لا, أت... لا لأ أنت قلت لم يرى هاي بقى كده أصلا قلت يرى في فرق في هذه اللفظه قال كقولك كاد زيد يقوم واستعمالها منفية يقتضي نفيه بطريق الأولى فهي عنده تنفي الخبر سواء كانت منفية أو مثبتة فلم يكت زيد يقوم أبلغ عنده في النف من لم يقوم يبقى هو يقول ايه هو يقصد نوع ايه يقصد ان هو لم يقوم لكن جابها بصيغه اخرى لم يكد زيد يقوم لكن هو يقصد نفس الايه فهم قالوا هذا كذلك يعني هذا المعنى كمعنى تلك الايه ان هو ايه هو أصلاً يقصد ان هو لا يراها اصلا لكن لو اتاها بصفه نفي رؤيه فقط تغير هذه الصيغه يكون اقل في البلاغه من ان ياتي بها ايه لكن ده ايه ده خلاف ظاهر المعنى خلاف ظاهر الايه الايه الايه بصول ايه فنوصينا لم يكد يراها يعني ايه بخلاف منو ايه لم يرها لم يكد يراها لا ارآها لكن بايه في صعوبة وكذا قال فلم يكد زيد يقوم ابلغ عنده في النفي من لم يقوم وذهبت سير قطر رابعة الى خلاف ذلك فيونه <تكتبه ولا يجوز> الشيء <تصفيق> <تصفيق> قال والصحيح انها فعل يقتضي المقاربه ولا حكم سائر الافعال ونفي الخبر لم يستفد من لفظها ووضعها فإنها لم توضع لنفيه وإنما استفيد من لوازم معناها فإنها إذا اقتضت مقاربة الفعل لم يكن واقعة رو... فيكون منفيا باللزوم اسمع إلى النهاية والمعنى الطبع وأما إذا استعمل... استعملت منفية فإن كانت في كلام واحد فهي لنفي المقاربة كما إذا قلت لا يكاد البطال يفلح ولا يكاد البخيل يسود ولا يكاد الجبان يفرح ما أنت تقصد دي في المعنى هذه وإن كانت في قال والمقصود أن قولة عالم يكد يراها إما أن يدل على أنه لا يقارب رؤيتها لشدة الظلمة وهو الأظهر فإذا كان لا يقارب رؤيتها فكيف يراها ماذا ذا كلام من طيب طيب قال فشبه سبحانه وتعالى أعمالهم أولا في ثوات نفعها وحصول ضرارها عليهم بصراب يخدع رأيه من بعيد فإذا جاءه وجد عنده عكس ما أمله ورجاه وشبهها ثانية ثانيا في ظلمتها وثوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات متراكمة في لجج البحر المتلاطم الأمواج الذي قد غشيه السحاب من فوقه فيا له تشبيها ما أبدعه وأشد مطابقة لحال أهل البدع والضلال وحال من عبد الله سبحانه وتعالى على خلاف ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وترك به كتابه هذا التشبيه هو تشبيه لأعمالهم الباطلة بالمطابقة والتصريح ولعلومهم وقائدهم الفاسدة باللزوم لها ايه واضح قلدي طبعا طبعا لسه في ذاك ملاح لكن دا ايه فصل ايه طبعا لا ها ها يعني على سئة عمد الاول يعني اضرب على كلاهما مثل للكفار لكن المثل الاول ده هم ظنوا انهم علماء وانما لهم الى الجنان وكذا لكن المثل الثاني هم اصلا ما بيقولوش احنا علماء ما بيقولوا اي حاجه لكن دمقه لان وجدنا ابانا على امته وهنا على اثارهم مهتدو في الايه اللي تليها مجتدون ده الاول علم بدون عمل الثاني مثلا فالذ اول مثلا ائمه البلاد والثاني و... ماشي دي كده خلينا ما فيش مشاكل فيها لكن اولا كده انت اخذت جزءا من البلاد من المثل الاول لا لا. لو احنا قلنا المخدوب عليهم المخدوب عليهم عندهم علم فعلا وعلم صحيح لكن هم يخالفوه بقصد بعند فاهمهني فده لا ده هم يتصورون انهم عندهم علم لكنهم ما عندهمش علم صراحه هم مش خلاص قال ابن كثير وقوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أي من لم يهده الله فوهالك جاهل حائر بائر كافر كقوله من يضلل الله فلا هادي له وهذا في مقابلة ما قاله في مثل المؤمنين يهدي الله لنوره من يشاء فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وأن يوعظ ما لنا نورا اللهم آمين وضح أحمود طب وضح كذا مثلين خذ انت المثل الأول وعمر المثل الثاني وسامه من يسكت منكم يرفع والذين كفروا من قتل الجاهد هو الذي يعلم عسلان يعمل في جنه عالي وفرقين القطر للجن البقية لا انا عجل الفريق الاول ده وبعجبك ملاقع فيه <تصفيق> وابدحني وجه كا ك... كان في ده ايه ال... يعني فين وجه الايه التراضف بينهما وجه المطابقة فين هو الذي يعلم تكلمش الطريق سومه بسر طب <تصفيق> احنا عرسلنا بيه من يعني عرفنا ان هو بيعلم لكن ما وبيظن ان هو على شيء لكن هو في الحقيقة ليس على شيء عرفنا من دي يعني ليه نقول المثل في الكفار كده ده كفار كده ماشيين وخلاص لا ابو كاسر فطلع كاسر fmt كاسر في العمليه مع طلع لقى ابوه بيشهد امه وهي تزني بغير مع غير ابيه طلع بره عمل كده ايه ليه خليني احنا نقول هو بيظنه على شيء وهو في الحقيقه ليس على شيء هو تعالى بالليل في البدايه انا كان <بكين> على الايه <تصفيق> قول لي من <الـ> من المتن <تصفيق> المتن اهو المتن بيقول ايه ان هو 41 بيظنه ده ميه حلو البلدي كده لكن روح هناك ما في فيه او اهو ده كان بيعمل عمال بيظنه على شيء لما جيت اقول له يانا لا نفسه ايه انا عارف حاجه اصليه وليد معذور الجاهل صح؟ طيب الحمد لله وصلت كده؟ أنا أكثر بس معنى الآية عشان امتحاني يبقى والذين كفروا أعمالهم يبقى هنا يتكلم على أعمال الكفار كفروا بي يبقى هم عملوا أعمال لكن في الحقيقة ايه ليس لهم منها فائدة يحسبوا ضمانهما حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا لم يوصل لهم لأعمال وجد ضمانه شبعا هو هو حسابه مش هيجي عامل زين بعد كفينا لان لو انت جيت لل للكافر ده وتقول تخش الجنه اقول لك طبعا اخش الجنه تخش النار ازاي يوم اللي في عالم اخر بس عذاب قبر وكلاه لكن في عالم من عالم اخر بس وعارف ان في شيطان <تصفيق> هما طارديه والمانع كده بقوم يعني احتق عليه ظلمات السحاب والالجان مع الظلمه على طول كده السراب ده <تصفيق> الذي يراه الانسان من بعيد ده رايي اسد بياب يعني من البياب بمكان في في اذن واضح او في وضح النهار فهنا او دخل في ايه الايه الجهل بقى جال هو الجهل مع ان المركب ايه اشد طبعا. طبعا. طبعا. من يعني يعني أي من هل من زياده انا مش فاهم انا عايز الفهم يعني عشان اعرف انت فهمت ولا تشكي مثل ما لهم بلغه عربيه دول قول انت فهم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 الأمثال. كان أحد الثلاث إذا قرأ مثالا مثلا ولم يفهمه بكى ثم قال إن الله عز وجل قال إيه وما يعقل إلا العالمون وابن مقيم في أعلم الموقعين رب العالمين ذكر يعني شبه كل الأمثال التي ذكرها رب العالمين في كتابه كلها كلها مش آيات المعاني نعم طب ليه ذكرها عشان يرد على الظاهرية في عدم مقارين بالقياه وقاب كل الأمثال في القرآن شبه أنه أتى بكل مثال ووبحه رحمه الله قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير يخبر تعالى أنه يسبح لهم من في السماوات والأرض أي من الملائكة والأناسي والجان والحيوان حتى الجماد كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن الآية وقوله تعالى والطير صافات أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح الهمها وأرشدها إليه وهو يعلم ما هي فاعلة إذا كل من في السماوات والأرض والطير وهي صافات علم كيف تصله لله جل وعلا كيف تسبح الله تعالى والمعنى الآخر قد يعني قد علم الله صلاته وتسبحه وصله يعني هناك معنيين الأول ان كل من في السماوات والأرض علم كيف يصلي لله جل وعلا وكيف يسبح الله عز وجل إلى غير ذلك المعنى الثاني أن الله قد علم صلاتهم وتسبحهم قال ابن كثير ولهذا قال تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل طب أي معنى ذكرته المعنى الذي ذكر ابن كثير قال ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء ولهذا قال تعالى والله عليم بما يفعلون ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض فوالحاكم المتصرف الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له وإلى الله المصير أي يوم القيامة أي يوم ماء القيامة فيحكم فيه بما يشاء ليجزي الذين أفاءوا بما عملوا الآية فوالخالق المالك ألا له الحكم في الدنيا والآخرة وله الحمد في الأولى والآخرة فهنا هذه الآية تبين أن الجمادات لها إدراك وكما قال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إلى آخر الآية <تصفيق> نعم تصف باسطات أزمحتها ونكتب بامتحان على الآيات من 20 الى 30 لا بعد الله تمام تمام ايوه الامتحان اكتب سمعت المحاضرات سمعت المحاضرات اه اي مكان مش اقصد ليا انا المهم سمعتها احد ما ايش؟ تذكرش تفضل اكتب السؤال الاول تذكر ايات الاستئذان حاضر هكتب لول. اذكر ايات الاستئذان اسمع المحاضرات خلي كده نعم خلي كده اذكر ايات الاستئذان وبين الاداب المستنبطه منها انا كتبت ايه نعم مشت لاي ده بالنسبه بدور عليها انا قد بحثت طله فلم اجد فاحمد الله السؤال أولا اذكر آيات الاستئذان وبين الآداب المستندطة منها السؤال الثاني السؤال الثاني ما هي الآية الآمرة بغض البصر ما هي الآية الآمرة بغض البصر وهل الأمر للوجوب وهل الأمر للوجوب فهمت فهمت وما هي الفائده من غض البصر؟ من وما هي الفائدة من غض البصر؟ وما حكم النظر الى الامرض؟ وما, أيوة. أيوة. أيوة. <تصفيق> <تصفيق> وما حكم النظر الى الامرض؟ اثوال الثالث سؤال الثالث عن ابن عباس أنه فسر صورة النور اكتب عن ابن عباس أنه فسر صورة النور فلما أتى على هذه الآية فلما أتى على هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا قال في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم شان عائشة وازواج النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم وهي مبهمة وليس لهم توبة وهي مبهمة وليس لهم توبة ثم قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء ثم قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء الى قوله الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا وضح المراد من قول ابن عباس مع ذكر المسألة على قدر علمك بها كذا الخلاصه